يا أيها النبي لما تحرم ما حرم الله لك تبتئي رضات أزواجك والله غفور رحيم قلت رض الله لست حلت عنكم والله مولع وَإِذِ أَذَنَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا كُنَّ عِنْدَهُ أَذِنَ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْضَ قَالُوا صرت قُلوبَكُم وَإِن تَغَامَرُوا عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنَاء بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِينٌ لا قطنا أي يبدله أزواجًا أي يبدله مسلمات غَيْبَتِكُمْ وَأَبْكَارَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله شبتا نصوحا ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جمال ويدخلكم جنات تجري من تحت الأمهار يوم لا يخجل الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيههم وبأيمانهم يقولون ربهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جمنا وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانتا تحت عددا من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الزاخنين وضرب الله مثلا للذين آمنوا راس فرعون إذ قالت رب بنني عندك بيسا إذ قالت رب ابني أنزك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين التي فنفخنا فيه من وَفَجَّلَ بَصِيرِينَ فِي رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ